وما ربك بغافل عما يعملون طيسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على فرعون أرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح, يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك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 فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَيَبْطشَ أن بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ عدو قَالَ يَا يا موسى أتريد أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ قتلت نفسا بلمس إن تُريدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تكون فِي في أرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين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 فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحدهما تمشي على استحياء قالت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 إحديهما يا أبت استأجله إن خير من استأجرت القوي لمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك اي أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضي موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم كثوا إني انست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتيها نودي من شاطئ الوادل أي في البقعه المباركة من الشجرة أيام سئني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رئيها تهتز كانها جان ولي مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إِنَّكَ من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضمن إليك جناحك من الرهب فذلك بُرْهَانًا فذلك برهانان من ربك إلى فرعون ومليه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون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 آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدي من عنده ومن يكون له عَاقِبَةُ الدار إِنَّهُ لا يفلح الظالمون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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت فاويا في أهل مدينه تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطول إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أضل ممن اتبع هويه بغير هدى من الله إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب من قبله هم به يؤمنون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 أو لم نمكن لهم حرما آمين الججب الىه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم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 رَسُولَ يَتَلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُدَيْنِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وما عند الله خير وأبقي أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسالون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالي عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولي والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم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 ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح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 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ويلكم ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لمن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقِّيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَادِهِ أرضف ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المتصلين وأصبح الذين تمنوا مكانه بال أمس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فله خير منها ابي فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من نجي أبو الهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن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 إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ألف لام